بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> يا ان النبي جئتم قديم ما أَزَ تَئِمَّ مَطَاتَ أَذْوَاجِكَ وَلَا هُوَ وَفِي بِوَحْي قد فرض الله لكم فإلة أيمانكم والله مولاكم وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وإذ ارض سا قد ما نبدد ديوا وضو و ودا يعو وباب ابو وبان بان بنند بهاغي قد من ام باكا